Ali İmran 52. sayfaya geldik. Bu sayfadaki ezbere kelime raib ile beynedir. Raib şüphe demek. La raib'e şüphe yok demek. Raib. Beyne ise arasında demek. Beynel milel denir destekler. Milletler arası için. Beynel milel. Beyne arasında raib şüphe. Şimdi geldik sayfamızın 23. ayetine. ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟ ألم ترى إلى الذيين أوت نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله حكو بينوم ألم تر إلى الذين أوت نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينوم ألم إلى الذيين أوت نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله حكو بينوم. ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟ ألم تَرَ إلى الَّذِينَ أوت نَصِيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ألم إلى الذيين أوت نصيب من الكتاب يدعون إلى كتاب الله حكو بينوم ألم إلى الذيين أوت نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لحكو بينوم. ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟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 ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟ <gülüyor> 23ب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 23 A ile B. Alam tara ila alladheena otu nusiban min el thumma fariqun minhum ألم ت إلى الذيين أوت نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لَحكممَ بينهم ثم ييتلا فريقم منهُ وَهُم مالضون ألم ترائ الذيين أوت نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب اللهِ لَحكممَ بين ثم ييتلا فريقم منهُ وَهُ مالضون. ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون تَرَ تَرَ 24 ذلكم بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا أيام معدودات وغرهم في ديلهم ما كانوا يفترعون ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا أياما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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسّن النار إلا أيام معدودات، وغرّهم في ديلهم ما كانوا يفترّون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسّن النار إلا أياما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 23 24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 ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟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 Alam tara, ilələrdi nətut nacib min al-kitabı, ddaun ilə kitabı Allahı liyapkum beynəm. Tum yetwala fırıq min hum, vhum arıdun. Dalik bi anhum qalı, lan temsən naru illa ayıamın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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم الله ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم الله ريب كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم الله ريب فيه ووفيت كل ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليعمل الله ريب في ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليعمل الله ريب كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليعمل الله ريب في ووفيت ما كسبت وهم لا يظلمون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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. 24 إلى 25. ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا أيام معدودات وغرهم في ديلهم ما كانوا يفترعون.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 فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللّٰى رَيْبَ ف۪يهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 26a قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ الْمُلْكِ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك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 تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء قل اللهم مالك الملك تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ مِمَّنْ تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل الله نمالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل الله نمالك الملك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 Tü'ti'l mulke men teşa-u ve tenzi'u l mulke min man teşa-u. Qulillahumme malikei'l mulke Tü'ti'l mulke men teşa-u ve tenzi'u'l mulke min man teşa 26 b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 ''İnneke alâ kulli şeyin 26a ile b ''Qulillahümme malikel mulk tu'til mulke men teşâ'' ''Ve tenzi'ul mulke teşâ''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 Tü'ti'l-mulke ve tenzi'u'l-mulke 25 ve 26 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظلمون قل لَّهُمْ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤتِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَزْعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ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 فكيف إذا جمعناهم ليوم الله ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز على كل شيء قدير 27A تولي جن الليل في النهار وتولي الليل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 27b. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب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 وَتُخْرِجُ الْحَيَّ 27A ve B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 Tülcün leyle fî'n nehar ve tülcün nehar fî'l leyl ve tuhricu'l hayy min'l 26 ve 27 Kulillâhun تُؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء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 ''Tûlicu'l-leyle <türüzün> fi'l-nehâri ve tu'licu'l-nehâra fi'l-leyl ve tukhricu'l-hayye minel-meyyiti ve tukhricu'l-meyyite minel-hayy ve terzuk 28 A ''Lâ yettekhidil mu'minûne l-kâfirîne min dûnil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 لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ لا لا 28 b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 ومنهم تقاة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك من الله في شيء إ أن تتقوا منهم تقا وما يفعل ذلك فَلَسَ من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تُقا وما يفعل ذلك فَلَسَ من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا وما يفعل ذلك فَلَسَ من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا وما يفعل ذلك ف ليسس من في الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ومن يفعل lek feles minallah 28c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 ام الله نفسه والى الله المصير الله نفسه الله المصير الله نفسه الله المصير الله نفسه الله المصير الله الله المصير الله نفسه الله المصير الله نفسه وهو الله المصير ويحذركم الله نفسه والى الله المصير ويحذركم الله نفسه الله المصير الله الله المصير 28 ABC لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من المؤمنين فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 لا yettekhidil mu'minunel kafirine evliyâ min dûnil mu'minîn. Ve men yef'al dâlike fe leyse minallâhi fî şeyin illâ en tettequû minhum tukâh. 27 و 28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 فَأَنَّى يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقًى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب.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 فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقًى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ تُنْزِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُنْزِلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب.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 لا يَتَّخِذِ وَإِلَى 29 قل إن تخوف ما في صدوركم الله ويعلم في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل إن تخوف ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير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 قل ان تخفوا ما في الله ما في الله في 28 ve 29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 قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير 30ا ah. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء التود أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا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 يَوْمَ تَجِدُ 52. sayfanın tamamı ile 30a